فَلَمَّا جَهَذَبَ بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ الاِستِقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ أُولَا وَأَقْبِدُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْعَلُونَ قَالُوا نُفْسِدُ ضِعَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَهُ حِمْلُ بَعِيدٍ وَأَنَا بِذِي عِزٍّ قَالَ تَعَالَى لَقَد عَلِمْتُم مَّا جِنَانُ نُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُمْ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ قَالُوا جَزَاؤُهُمْ أَنَّهُمْ وُجِدُوا فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاءُ كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأمعيتهم قبل وعاء أقيه ثم استخرجها من وعاء أقيه كذلك كذنا ليوسف ما كان بيأخذ أخاه في دين الملك ما كان بيأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء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 ألم بغبا شيخ كبيرا فحل احد لا مكان نبو ان نراك من المحسنين